منضي بعون الله تعالى وتوفيقه في هذا الدرس الثاني الذي نتناول فيه الأمور المكروة والجائزة في الأضحية وبعض الأحكام المتعلقة لقسمة الأضحية وبيعها ونحوه فنقول وبالله التوفيق إن المصنف بعد أن تكلم عن أحكام الأضحية وما يتعلق بها من حيث الشروط وما يتعلق بها من حيث ما يستحب أو ما يندب فيها شرع يتكلم عن مكروهات في الأضحية فقال رحمة الله تعالى عليه وكرها جزفوا فيها قبله إن لن ينبت للذفر ولن ينوه سين أعذاب وذيعه وشرب لبن ويطعام كافر وهل إن بعثه أو ولو في عياله تردد والتغالي فيها وفعلها عن نية تعثيرة وإذ دالها بدون وإن لاختلاط قبل الذد وجاز أخذ العرض إن اختلطت بعده على الأحسن وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو لم يصلي. أو نوى عن نفسه أو بعادة كقريب وإلا فتردد لا إن غلط فلا تجزئ عن واحد منهما المثل الذي قرأناه أو الجزء الذي قرأناه من النص يشتمل على مكروهات وعلى جائزات في الأطفية أما المكروهات فأولها أن يقوم المضحى بجز صوف الأطفية قبل الذات هذا شيء مكروه ولماذا كره ذلك؟ قال لأنها خارجت مخرج القربة وبالتالي فلا ينبغي للمرء أن ينتفع منها بشيء كما أن زز الصوفي ينقص من جمالها ولكن هذه الكراهة ليست على إطلاق يا أبناء الطلاب لأن محل الكراهة إذا لم يكن هناك مدة زمنية بين زز الصوفي وبين الذبس هذه المدة مثلا ينبت فيها مثل هذا الصوف أو قريب منه ولم يكن المرء ناويا الجزة حين أخذها أي حين شرها أو حين حددها للأفرية لكن لو كان الزمان مدة طويلة لأنه مثلا هيجزها قبل العيد بشهرين أو بشهر أو أكثر أو نحو ذلك مما يعلم معه أن الصوف ينبت على نفس الهيئة الأولى أو قريبا منه لحيث لا تذبح إلا إذا نبت هذا الصوف أو نبت صوفا قريب منه في هذه الحالة لا بأس بالجذب كثير من الناس يعتادوا جذب صوف الأضحية قبل مدة حتى ينمو الجسم ويحسن ويفعلون ذلك غالبا قبل العيد بمدة طويلة لكن في بعض الناس يقوم بنيات فاسدة فيجرز صوف الأضحية قبل ذبسها بمدة وديدة أو قبيل ذبسها في نفس اليوم أو قبله بيوم مثلا أو يومين بنية, بنية أن ينتفعوا بهذا الصوف لأنهم يعلمون أنهم سيتصدقون بالجلد مثلا فيريدون أن ينتفعوا بشيء من هذا الجلد ولو على الأقل كنية الصوف المأخوذة من الجلد هذه تعتبر عادة سيئة والعياذ بالله وفيها شيء من البخل بالصدقة وشيء من البخل لهذه القربة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى المسألة جز الصوف والنية, والنية نحو جز الصوف الإمام القرش رحمه الله تعالى عليه ليقسمها تقسيم بديئة فيقول أن نية المرء نحو جز الصوف حين شراء الأرحية لها ثلاث أحوال الحالة الأولى أن ينوي صاحبها الجزة قبل الدفن يعني يشتعيها وهو ناوي أنه سيجزء هذا الصوف قبل الذبح. الحالة الثانية أن ينوي أن يجزء هذا الصوف بعد الذبح. الحالة الثالثة أن ينوي أن يجزء هذا الصوف ولا يقيده بشيء مما سبق. لا قبل ولا بعد. النية الأولى تعتبر نية نية في صحيحة فيها. يعني النية هنا لا اعتبارها. والثانية لا تعتبر نية فيها لأنهم مناقض لحكمها. سواء كأنه لم ينوي لا في يما إذا كان المجزوز يتصرف فيه التصرف من النوع أما الثالثة فتأخذ نفس حكم الأولى وهذا الأمر يختلف حسب أهواء الناس وحسب أنزجتهم فيما يتعلق بجز الصوف من المكرمات أيضا أن يقوم الإنسان ببيع صوف الأضحية الذي كره له الجزه على النحو السابق يعني احنا قلنا ان جاز الصوف له احكام وله اوضاع لو جرينا على القول بالكرهة في حالة الكرهة ففي هذه الحالة يكره لو ان يبيع هذا الصوف لماذا حتى لا يرتكب الانسان مكروهين في وقت واحد ارتكب مكروه الززي وارتكب مكروه الديعي فان كان ولا بد وارتكب مكروها واحدا فحسب الانسان من ذلك كما يقال حسبك من الشر اقل اقل سينتذى به لكن الصوف الذي لم يكره جزه فهو على قسمين قسم لا يكره بيعه وللمرء أن يفعل فيه ما شاء يبيع أو ينتفع به وهو الصوف الذي نبت للذبح اللي هو جزه قبل الذبح المدة ونبت أو نواه حين الأغذي على نحو التقسيم السابق القسم الثاني حكمه حكم الأصية يعني حكم الصوف يجري على حكم الأصية وهو إذا نواه حين أغذيها وجزه بعد الذبح. جز الصوب بعد الذبح إلنا من النيات أو من الأمور أو العادات الأساسية، ولذلك لا ينبغي على المرء أن يفعله. وإذا فعله، فيعامل معامل الجلد الأضحية ونحوها فلا يبقى منها شيء. من المكروهات أيضا أن يقوم الإنسان بشرب لبن الأضحية غير النزورة، لأنها خرجت مخرج خرب القربة، والإنسان لا ينبغي له أن يعود في قربته. كما لا ينبغي أن يعود له في أن يعود في هبته لما تقدم من الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العائلة في هبته كالكلب يعود في قيئه ولا ياذب الله وكرام الشرب لابن الأضحية هنا على الإطلاق يعني سواء كان لها ولد أو ليس لها ولد وسواء نوى الشرب في الشراء أو لم ينوي وسواء الشرب تركب عليه الضرار بالأضحية أو بالولد أو لم يتركب لكن الأضحية المنظورة يجري في شرب لبنها من الحكم ما سبق لنا الكلام عليه في داب الحج في كتاب الحج ونحن نتكلم عن الهدي والانتفاع بلبن الهدي ونحو ذلك من أن الشرب هنا إذا أضر بالذريحة أو أضر بالولد يستلزم الغرب كما تقدم في الهدي من المكروهات في المذهب أيضا على مشهور المذهب أن يطعم الكافر من الأطحية يعني لا ينتفع الكافر من الأطحات بإطعام أو هبة أو هدية أو صدقة أو نحو ذلك، سواء كان كافرا أو ذميا، يعني كافرا غير ذميا أو كافرا ذميا. لماذا؟ لأن الأضحية من القربات والكافر ليس من أهل القربات. وهنا المصنف طرح مسألة وهي مسألة هل الكراه هنا إنه يبعث له طعام ثريته أو إنه ما يكون في رجله مما ينسق عليه فلا يأكل منها؟ محل الكراهة يعني إذا بعث له من أشياء لمنزله ولا إذا كان هو في عيال المضحري مثلا من مربعة كما لو كان عنده مربعة أو عنده عبد نصراني أو عنده ولد نصراني سحيناء لا لا تكون كراها ابن حديث قال بالأول يعني إن الكراها هنا إنه ما يبعث له شيء لمنزله لكن لو كان في عياله لو كان ممن ينفق عليه فهي هذه الحالة لا يكره لكن ابن الحاجد قال بالإطلاق يعني هي كره على وجه الإطلاق وده المشاهر عند كثير من فقهاء المذهب في نقل عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أن يطعم من لحم الأضحية الجار النصراني أو الضئف النصرانية عنده سئلة مالك عن النصرانية تكون الضئرا للرجل يعني مرجعة سيضحي. فتريد أن تأخذ فروة أوصيَة لبنيها. فقال الأباء: لذلك أنتوا هب لها الفروة وقطع من اللحم. قال ابن القاسم: إن الإمام مالك رجع عن هذا القول وقال لا خير فيه. والأول أحب قوله إليه. يعني ما ما انتفعش منها. بعض العلماء واجه اختلاف قول مالك بما إذا لم تكن هذه المرأة في عياله. أما لو كانت في عياله هي الضيعة أو نحوه. أما لو كانت أو غشاتهم هم يأكلون لم يكن يأكل بأس أم يطعموا منها يعني هو إنسان عادي يأكل لحم الأضحية دخل عليه واحد عريق مسلم فعظم عليه الطعام فأكل فهذا لا إشكال فيه لكن الكراها في أنه يبعث له إلى منزله أو يهدي منه وبعض المسلمين يحاولوا في هذه الأيام يتملقوا بعض النصارة والعادة بالله سيمدونهم لحما من لحوم أضافيهم وبالتالي يهدي لهم النصارى من لحوم زلائحين أو من صنائع أعيادهم وهذا يعتبره نوع من التقارب ما بين الجيران من نصارى ومسلمين ونحو ذلك لكن الوقاف عند حقوق الله سبحانه وتعالى وعند حدوده لا ينبغي أن يتجافر على مثل هذه الأمور ولراعي أن لا يرضى أو لا يرتضي أعيادهم ولا يرتضي صنائعهم في أعيادهم فهي مسألة هنا وهي مسألة الاشتراك اشتراك الوصية مع الولينة الانسان لو كان عرسه في نفس يوم جديد وذبح الوصية فيجوز له ان يقين بهذه الوصية سنة عرثه بمعنى انه يستعملها كوصية ويستعملها في الولينة يبقى اشرك هنا الوصية مع الولينة لكن لا يصلح هذا الكلام في العقيقة، يعني لا يصلح أن يشرك بين الوليمة بين الأضحية والعقيق. قال لماذا؟ قالوا لأن الوليمة لما لم يشرب فيها ذبح، ما يشرب في الأضحية من السن، تقوى جانب الأضحية، بخلاف العقيقة فيشرب فيها نفس شروط الأضحية، سيضع فيها جانب الأضحية فلن تجس. يعني الاشتراك في العقيقة والأضحية. لا يجس في المذهب، لكن الاشتراك في العقيدة أو الأضحية والولين يجوز. من النكروات كذلك. تغالي الناس يسمى الأضحية. ينبع على الناس أنواع وسطية. الإنسان ما يجت شرائح مثلا تباع بعشرة، وغالب الآن إذا لدوا يشتراها بالعشرة يقوم يشتري رحية بأربعين، وتكون قيمتها يعني دون ذلك، لأن الناس فيها مبهاء. لكن لو اتفت الموهى فلا تراها بل بالعكس المستعد أن يشتري الإنسان بثمن طيب ولكن لا يكون قاصدا الموهى ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أرضه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأحرق قال قلت يا رسول الله أرأيت وانبعثت عن بعض العمل قال تكف شرك على الناس فإنها الصدقة منك على نفسك في الحديث مروي عند الإمام مسلم وهذا اللفظ الإمام مسلم ومروي بلفظه مختصر عند الإمام ابن مجا وعي الآن المسألة هنا مسألة من في ثمن العفية إذا خلت من قصد الفخر والمباهاه هي مقصوبة أو مستحبة لكن إذا دخلها الرياء والمباهة لأننا أضحيتي بألف وأنت أضحيتك بألفين ونحو ذلك دخلت في دائرة المكروهات مثل التضحي عن الميت مكروه خشية الرياء والمباهة أيضا وكذلك لم يالك فيها شيء ثالث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها عمل الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وربي الله عنه وأرضاه محل الكرامة هنا فين محل الكراه إذن إذا كان الميت لن يعجب الشيء قبل موته، لكن لو أعجبها قبل موته، يبقى هنا الورثة ملزمون بالتنفيذ جرت عادة بعض الناس في بعض القرى وفي بعض بجلاد رئيس المصري أنهم يذبحوا زبيحة عن الميت ويسموها سدو ويذبحوها يوم العيد أو أحيانا يذبحوها يوم الوقفة وقفة غرفة هذه الزبيحة كانت سائدة في فترات طويلة ولا زالت إلى حد بسيط سائدة في بعض القرى وبعض البلاد وهي لا تستند على أساس صحيح من كتاب أو سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلى ثلاثة، والأطحية بهذه الطريقة ليست من الثلاث، لكن لو زبحها في أي وقت من الأوقات وفرق لحمها أو قطع الطعام. دينية أن هذه الصدقة على روح والده أو أخيه المتوفى فهذا لا بسر لا بأس لكن هي الناس يعتادوا أن يفعلوا يوم العيد ويسموها بنفس هذه التسمية من النكرهات اتيان ما كانت عليه أهل الجائرية من العثيرة والعثيرة كانت تزدح في شهر رجب للأصناع ويتبررون بها ويتقربون أصنانه في هذا الشهر واستمرت في أول السلام فترة ثم نسخت وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عثيرة والفرع أول النتاج النتاج كانوا يذبحونه للتواغيد ولا عثيرة في رجب الحديث مروي عند الإمام البخاري عند الإمام مسلم بهذا اللفظ ومروي عند الإمام البخاري بهذا الفاظ مختلف أو لفظ مختلف ونشرح أو نشرح حكم العديرة ونشرح هذه العادة في صد بعد الإسلام بعد مجيء الإسلام من النكروات كذلك أبناء الطلاب إبدال الأضحية التي لم يجبها صاحبها ويعينها بأضحية أخرى قبل الذبح. ولا فرق هنا بين الإبدال الاختياري أو الإبدال الاضطراري كما لو اختلطت مع غيرها فيقرأ ترك الأفضل لصاحبه من غير حكم وأخذ الأبنى إلا إذا حفظت قرعة فخرجت الأبنى في قرعة لكن إبدال الأضحية بمثلها أو بأفضل منها جائز وإن كان إبدالها بمثلها جائز مع الكرع لكن إبدالها بالخير أو الأفضل جائز بل قد يكون من المستحبات لأن الإنسان هنا انتقل من شيء إلى شيء أعلى منهم المسألة الاختلاط بين الأضاحي والشيء لها ينبني عليها أن يجوز صاحب الأضحية أن يأخذ العوض لو اختلطت بغيرها بعد الذبح، يعني زبحت الأضحية مثلا أطبت الزعر ليزبت خمسة ستة أضاحي مثلا وبعد الزفح اختلطت الأباحب بعضها سيجد للإنسان أن يأخذ العوض وجلل الجواز هنا يستند إلى المعقول من وجهين الوجه الأول أن هذه الشركة ضرورية سأشبهد شركة الورثة في لحم الأضحية الخاصة لمورثهم الوجه الثاني أن مثل هذا لا يقصده المعاوضة يعني هذا الاختلاط أو هذا الأمر ليس المقصود قصده المعاوضة ولكن المقصود قصده يرجع الأشياء إلى أصحابها نا أقصى درجة من درجات الاجتهاد في إنذير تخصني وذير تخصك. هنا مسألة الاستنارة في الأضحية. إحنا سبق لنا الكلام إن من المستحبات إن الإنسان يذبح أضحيتها بنفسه استنادا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ذبح بنفسه أو كانت عادته أنه يذبح بنفسه. وقلنا إن يجوز إن الإنسان الأول أن يذبح بنفسه حتى ولو كان مرأة. هنا يجوز لصاحب الأطرية أن يستنيب غيره ليذبح عنه يوكله سواء كانت الاستنابة لصبية صريحة زي و... مثل وكلتك أو استنبتك أو أنابتك أو بالعادة العادة مثل كياد كافير من الناس أن, بال... إن يسبح لهم كل يعيد مثلا قريبهم الفلان هذا وما فيش مشكلة أن تكون بعذر أو بدون عذر يعني الاستنابة ليس بالضرورة أن تكون مستمتا إلى عذر يجوز أن يستنيب الإنسان مع قدرته على الذات ومع درايته للذات. لكن الأول أن يذبح بنافسه. حتى أن بعض الفقراء في المذهب قالوا إنه لو استناب ولم يكن لديه عز يستحب أن يعيد الأطفية. والأطفية النيابة في الأطفية تجوز مثل مثل أشياء كثيرة لأن النيابة لها أبواب تدخلها من الفقر وأبواب أخرى لا تدخلها والوكالة المنورس رحمة الله تعالى عليه يقول إنها الجائزة في كل شيء إلا فيما أجمع العلماء على أنه, على أنه لا تصح فيه من العبادات ومجرع مجرعها الاستنابة في الأطحية يتعنق بها طائفة من الأحكام نريدها لكم على النحو الاتف الشرط الهام في الاستنابة أن يكون الشخص الذي تستنيبه للفح الأطحية مش لمن فالكافر لكونه ليس من أهل القربة لا يجوز أن يستنابة في ذبح الأطحية الذبح خاصة لكن يمكن ان يستنوى في السلخ او في تقطيع اللحم زي ما قالوا لنا الكلام اللي يجوز اتخاذه الجزار لكن يكره اتخاذه الجزار في اسواق المسلمين يبقى بالنسبه للكافر لا يجوز له ان يذبح الاضحيه لكن يجوز له ان يسلخها وان يقطع لهاها والكافر هنا حتى ولو كان كتاري لا تجوز استنباطه في الأضحية على مشهور ماذا؟ ومش معنى إن إن الكاثر الكتابي لا توز استنباطه إن الأضحية لا تؤكل؟ لا هي تؤكل ولكن تؤكل وليس على سبيل تؤكل ليس على سبيل الأضحية. لأن كخاض لنا الكلام إن الكافر الكتابي تؤكل زريحته. يبقى هنا تؤكل لكن لا تؤكل على سبيل الأضحية. ونفس الوضع ينطبق على العاققة. وعلى الهدي وعلى الفيديا يعني لو الكافر قام بلطح العقيقة تؤكد ولكن ليست على سبيل العقيقة وكذا الحال في هدي وكذا الحال في الفيديا وينبغي للمسلم أن ينأى بنفسه عن ذلك فلا يستنيب على أفيته إلا مسلم حتى أن العلماء قالوا أن يجوز استرابة المسلم ولو كان لا يصل كلام المصنب رحمة الله تعالى عليه ومشى عليه بعض فقهاء المذهب بناءً على, ماذا؟ بناء على قول بعدم الكفر تارك الصلاة. وقالوا باستعبار أن يعيد صاحب الأضحية، الأضحية مرة أخرى فعل ذلك. لو إنسان المستناب اللي هو النائب هذا نوى بالذبح إيقاع الذبح عن نفسه، لا عبرة هذه النية، وتقع أضحية عن من، تقع عن صاحبها. وذي يمعون إن يبعث الأضحية تقع باللغض وتقع بالعديد أو بالعاد في مسألة خاصة بالخطأ والعمل في ذبح الأضحية الخاصة بالغير إنسان أرد أن يذبح أضحيته فغلط وذبح أضحية أغرق. أغطأ وذبح أضحية لغيره اعتقادا منه أنها للكون في هذه الحالة لا تبذي الأضحية لا عن ازداده ولا عن صاحبها وهذا الرأي فيه شدة ولماذا لم تجزئ عن الاثنين قالوا لم تجزئ عن الزابح عن صاحبها لعدم النية ولم تجزئ عن الزابح للخطأ لأنها ليست ملكة اشكالية انها imagine شنية ان تصحبها للذب faktiskt وبالتالي لا تجزئ عليه الاشكالية الاخرى انها لا تجزئ عن الزابح لأن ما لا يملك ماذا مصنع فيها تأكل أو تباع أو يصنع فيها ما يصنع وينبغي على الزاهد أن يغرم قيمة البطحية لمن تفاحده. وزيكا ينبغي التحرس في مثل هذه الأمور. هذه صور نادرة تحدث لأن كل إنسان يبقى عنده ذريحته في بيته ونحن ذلك، لكن هي قد تحدث لو كانت الزباع متعددة في مكان معين يأخذ الزباع ويذبحها فيه أو يأخذ الأضحى ويذبحها فيه كما يقع. في بعض المدن هم كل حديقة الضبيحة تروح عند الجزار سيكون هذا من متعدل وهذا متباطئ سيقوم أحد الأشخاص بذلك في هذه الضبيحة في... التي تخص أحمد فإذا هي تخص محمد أو الضبيحة التي تخصه فإذا هي تخص زيد ونحو زيد هذا بالنسبة للحطة لكن بالنسبة للعمد لو الإنسان تعمد ذبح الأضحية الغير تتصل في, في المسألة لو ذبح هذه الأضحية لنية صاحبها يجري عليها ما تقدم في مسألة إجراء الزباحة من عادته الذبح للغير على المشهور واللي هو هنا إيه اللي قلنا إن إذا اعتاد بعض الناس أن يذبح لقوم أو لقارئ أقربائي مثلا كل سنة سذبح فيعمل بهذا الذبح وتقع الوحي عن صاحبها المشهور من المجهد لكن إن كان لا عادة له يعني ليس عادة بأن يذبح له أو لا عادة وليس هناك قرابة ففي إجزاء ذكره أو نحره عن صاحب الذبيحة وعدم إجزائها تردد ولو انتفى الوصين اللي هو العادة والقربة فلا تبزي الذبيحة عن صاحبها نفس هذا التقسيم يجري في مسألة الشخص المتعمد اللي هو تعمد أن يذبح ذبيحة الغير بنية صاحبها لكن إذا لم يأكل عادته الذبح لهم ففي النسب يتردد في إجزاء عن صاحبها وعدم الإجزاء لكن لو ذبحها تعامداً عن نفسه، ستُبزِع عنه. بس هنا اللي هيحصل، نضمنه قيمة الذبيحة لمن يستأجده الأصل. لو إني الإنسان اشترى وضحيه وذبحها، وبعد ما ذبحها استحقها للغير، يعني زيد بائع لعمد، بعد ما ذبحها عمد، فتضح أنها تخص أحمد، واستحقها أحمد. هنا إذا صاحبها العقلي أجاز هذا البيع أجزاء عن من عن الذي اشتراها ولبها. مسألة بيع القطحية من وما ينفصل عنها أو ما يتعلق بها من جلد ونحو ذلك من المسائل التي أفرغ لها المصنف كلاما كثيرا في المذهب وتكلم عن هذا البيع والإيجار والبذر ونحو ذلك. فقال رحمه الله ومنع البيع وإن زبح قبل الهنام أو تعيبت حالة الزكس أو قبله أو ذبح معيبا جهلا والإجارة والبدل إلا لمتصدق عليه وفشخت وتصدق بالعوض في الفودي أو وتصدق بالعوض في الفودي بالبناء المجهول أو بالبناء للمعلوم يعود على من يعود على صاحب الوحية وتصدق للعوض في الفوت إن لم يتولى غير بلا إذن وصرف سيما لا يلزمه كأرش عيب لا يمنع الإجزاء نسأل بيع الوحية معروف أن الوحية قرب من قربات الإنسان يتقرر فيها لرب العزة سبحانه وتعالى وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا منها بعد الذبح، لا اللحم ولا الجلد ولا الصوف ولا الشعر ولا نحو ذلك لأنها بالذاته أصبحت قربة لله عز وجل والقرب لا تقبل المعاونة والله سبحانه وتعالى أباح لنا الانتفاع بها أكلاً أو صدقةً أو هديةً وهذا كله لا يتنافى بين منع البيع لا يتنافى مع منع البيع لا يوجد تنافى مع منع البيع ومن البيت. والمصنف رحمة الله تعالى عليه يبالغ في هذه المسألة فيقول إنها لا تقوى حتى ولو وقعت على وجه لا تجزئ مع المضحية في بعض الأقوال فمثلا لو الإنسان ذبح المضحية قبل ذلك الإنم حال قول بإنها لا تجزئ أيضا لا ينبغي المرء أن يبيع منها شيء لأنها خرجت مخرج على القرب ولو هو أثناء ما يذبح تعيبت تعيبت قبل فري الأوداج كما لو كثرت رجلها أو فقائت عينها أو تعيبت قبل التفري بعور أو عمل أو نحو ذلك وقام صاحبها بذات ناويًا بها القربة وهو عالم بهذا العجل اللي فيها ففي هذه الحالة أيضاً لا يتصرف فيها لذيذ ونحوه لكن إن تعيبت ولن يذبحها فهو أن يتصرف فيها ده وضع وهذا القضية لأنه إيه؟ تعيبت وتركها ففي هذه الحالة يبيع أو يصنع فيها ما كذلك لا يوجد أن يبيع, يبيع جزءا منها لو زبحها جاهلا من العيوب التي فيها أو متأولا يعني ما يعرفش أن فيها عيوب أو ظن أنها سليمة فطرح أنها نعيبة أو اعتقد أن العيب هذا هذا العيب الذي أرأاه فاعتقد أنه ليس بعيب ثم تبين له بعد ذلك أنه عيب وبعض الناس يقع في هذا الخطأ مثلا يروح يذهب لها مثلا عنياء أو عوراء ثم بعد أن يذبحها يستفكي فقيها سيقول له أنها لا تجد على ماذا يفريع أو لا تجد على النذائل كلها مثلا في هذه الحالة تبين أنها, إيه؟ تبين أنها لا تجد في هذه الحالة أيضا لا يجوز له الضياء لأنها خرجت مخرج القرب والقرب كما قلنا لا تقبل المعاوضة هذا ما يتعلق مسألك البيع مسألك الإجارة طبعا الإجارة تتحقق أو تقع في الجلد نفسها مسألة الإيجار بالنسبة للقطحية لجلد القطحية أو بيع جلد القطحية كذلك نفس الأمر يعني لا يجوز بيعها فلا يجوز بيع اللحم ولا يجوز بيع الجلد كذلك لا يجوز تأجير الجلد لأن الجلد يمكن أن يؤجر للشقق أو يستعمل كما يستعمل في بعض البلد بعض البلد في استخراج الزبد من اللبن لا يجوز أن يؤجر الجلد. ما دام بيع لا يجوز يبقى بالتالي إيجارته لا تجوز والإيجارة هنا فيها انتهاك لهذا الجلد حتى يصل بالحل إلى يعني يستهلك والمصنف رحمة الله تعالى عليه يرى عدم جواز بيع الجلد أو إيجارته هذا رأيه وهو مقابل المشهور لكن المروي عن سحنون أنه يجوز بيع الجلد ويجوز إيجارته لماذا قال قال لأن هذا تصرف من سمن سعة إلى عدم قائي الأصلي كالاستعمال. يبقى إذا المقابل المشهور اللي هو مش عالم لك الصمت، لكن مشهور المذهب هو أن يجوز بيع الجلد وإن كان هذا الأمر يتنافى ومكارب الأخلاق ويتنافى مع القربة التي يتقرب بيع الجلد إلى ربه سبحانه وتعالى. نسأل إبدال الأضحية أو إبدال جلدها. رب الأضحية لا يجوز وأن يبدلها. دغيرها بعد الدفع بعد أن أوجبها أو أعينها للمضحية يعني إذا رحها لا يوجد له أنه يستبدلها دغيرها لكن إذا لم تتعين فيجوز له أن يبدلها دخير منها لا يوجدونها كما تقدم ذكره أن يجوز لها أن يبدلها للأحفظ وكذا لا يجوز له أن يبادل بجلدها بعد الدفع لأنه معنى المعاوضة إن وقع الإبدال الجلد أو لغيره على سبيل المعاوضة ماذا يطمع الإنسان فيما أخذه على سبيل البدل قالوا يتصدق به لكلام ابن القاسم السحنون يرى انه يجعل ذلك يوضع ذلك في ثمن طعام يأكله وتمن الجلد في نعون او طعام تنزيلا للبدن منزلة المبدل اليمان اصبغ يرى انه يصنع به نشاء لانها عين لم تتعلق به قربة من القربات يعني هو شايف ان الجلد نفسه لم يتعلق به قربة من القربات وبالتالي سليصنع به المرء نشاء كل الأحكام السادقة اللي ذكرناها اللي تتعلق بعدم الزواج وعدم الإجهار وعدم الإبدال وعدم أحوال ذلك كل هذه الأحكام خاصة بمن خاصة بصاحب الأضحية لكن لو إن صاحب الأضحية تصدق بها على شخص أو أهداها لشخص فما الحكم حينئذ يعني هل يحق للمتصدق عليه أو للمهدى إليه أن يبيع الأضحية أو يبيع الجن أو يهديه أو يؤجره كل الكلام السابق في حق البائق في حق صاحب الأضحية قالوا بالنسبه لغير صاحب الأضحية يجوز له أن يتصرف فيها نناشاء خاصة المتصدق عليه هذا يجوز له أن يبيع منها أو يبدل منها أو يهدي بها أو يؤجر جلدها حتى ولو كان المتصدق اللي هو صاحب الأضحية عالم أن هذا الشخص السياس ذلك وهذا الوضع في حق الموضب له لكن في حق الهدية المهدى له لا يفعل شيئا من ذلك قياسا على من قياسا على الصاحب الاضحية نفسه وهذا كله مشهور المذهب ومقابل المشهور هو عكس هذا الكلام سبق لنا الكلام بإن البيع لا يوجد في الاضحية قالوا لو وقع عقد البيع أو عقد الإجارة على النحو السابق الذي ذكرنا أنه لا يدوس فيفسخ مع بقاء العين من الجلد او اللحم، وذلك في حالة العثور على النذير او عليه قبل فوات النذير لو فات النذير فينبذع المرء ان يتصدق بالعوض وده اللي ماشى عليه المصنف لكن هو ليس معتمد المثال ومثالة الفوت في اللحم، مثلا تكون بالطبخ او الاخلي ومثالة الفوت في الجلد تكون بدرغي الجلد مثلا مسألة الفوت ممكن تكون بتغير السوق يعني انخفاض الأسعار أو ارتفاعها مع أن انخفاض السوق يعتبر من الفوت الضعيف لكن طبخ اللحم أو دابة الجلد يعتبر من الفوت القوي كما ذكر الإمام الخرش رحمة الله تعالى عليه لو لم يصل على العقد المذكور إلا بعد الفوت أو فواس العواب فإن عالم راحي أن يتصدق ببدل ببادر العواب بالقيمة أو المثل في ثلاث حالات في هنا أربعة حالات منهم ثلاث حالات ينبغي على المرء أن يتصدق فيها وحالة لا ينبغي عليه أن يتصدق فيها الثلاث حالات اللي هو ينبغي عليه أن يتصدق فيها إن تولى صاحب القيمة البيعة أو تولى إيجارها بنفسه يعني لو هو صاحب القيمة نفسه اللي باعها أو أجرها يتصدق الحالة الثانية لو تولى الغايب البيع ولكن في أذن يعني شخص غيره هو اللي بيع ولكن كان مأذونا له من من من صاحبها الحالة الثالثة أن يتولى الغير البيع بدون إذنه ولكنه صار في العوام على, من؟ على أشياء تلزم المضاحة يعني واحد هو اللي تولى عملية البيع لكن اللي انتفع بالثمن من صاحب الروحية في هذه الحالة الثلاثة ينبغي على المضاحة أن يتصدق لبدل العوض. يعني يتصدق بالقيمة أو يتصدق بالمثل حسب ما أخره الحالة الرابعة اللي هو المرح لا ينبغي عليها فيها التصدق أو لا يذبن بالتصدق إذا تولى الغير البيع بدون إذن مننا بدون إذن من صاحب الأضحية نفس الكلام السابق قالوه في مسألة التصدق بأرش الأضحية المعلقة لو إنسان اشترى ضحية واجد بها عيبا بعد إيجادها ورجع المشتري للأرش على رائعي فإن كان العيب المرضوع بأرشه لا يمنع الإجزاء كالخارقاء مثلا أو الشرقاء فإنه يتصدق بالأرش وجوبا وهذا إذا أوجبها لذبح أو نذر فلو اطلع على العيد قبل إيجادها سيفعل بالأرش المرجوع به ما شاء كما يفعل به هذا رأي آخر أنه يتصدق به أو يأكله ولا يسمع به ما شاء وإن كان العيب يمنع الإجزاء يعني الكل الكل هذه اللي سمعت حيّناجزأة أن تقع ضحية، فإن له التصدق بالأرض المرجوع به لأن عليه بدلها، يعني عليه الاتيان ببدلها. في مسألة هنا مسألة ما تتع ما تتعين بأوحيات، وحكم العيل إذا طرأ عليها بعد التعين، الأوحي تجيب أو تتعين بأحد شيء واحد فيهم هو مشهور النذب والثاني ليس مشهور النذب الذي هو مشهور النذب الزبح وطبعا مش المقصود الزبح فقط لا الزبح فيما يسبح والنحر في ما ينحر. الثاني النذب لو الإنسان قال نذرت لله هذه الأضحية أو لله علي أن أضحج هذه الشاه مثلا ففي هذه الحالة تتعين أو تجب الأضحية على خلاف المشهور إذن لو إنسان سمناها مغرب تشمية أو أضحية أو هذه الأضحية أو راح السوق واشترى شه أو بقرة أو بدن من السوق هذا ليس تعيينة أو ليس إجابة له. بناء على التعيين السابق اللي هو النذر أو الزف الذبح على مشهور والنذر على غير المشهور لو حصل عيب في الأضحية ينظر إلى وقت هذا العيب أو وقت الوصول هذا العيد لو حصل فيها عيب قبل التعيين قبل النزرة لا توزع معه يعني لو تعيّد قبل أن يعينها بالذبح أو قبل أن يعينها بال بالنذر فلا توزع ويفعل بها ما شاء يبيع أو يفعل فيها أي شيء غير البيع لأنه في هذه الحالة يلزم أن يأتي بالبدن ولو تعيّد بعد التعيين بالنذر فلا توزع على مشهور المذهب ولكن توزع عند من عند المصنف أو على ما عليه المصنف ولو تعيير الدعد الدفلي وهو فري الودج فلا يضرها ذلك كما ذكرنا سبقا إن هو بعد ذبحها وقطع الفرع الودج حقا لها يكسر للرجلة ونحو ذلك في دي الحالة لا يضره لو إن الإنسان تراها عن ذبح الأضحية حتى انقضت أيام النحر لسبب أو لغير سبب المرض قد أثن بهذا الصنع وفاتته السنة ولكن يحق له أن يفعل في الأطفات ناشاء يبيعها يتصدق بيها يؤجرها يفعل فيها ما شاء لأن هنا ليست أطفاتها خرجت عن أن تكون أطفاتها في هنا مسألة الميت لو مات بعد ذبح الأطفات وكان عليه دين هل تضع رصية لحماً ويسدد بها أدي من يعني الورث هنا يفعلوا فيها يبيعوها ويصدقوا ويسددوا بها دين أبيهم؟ قالوا لا يجوز لهم ذلك لأن اللحم هنا في حي ذي اليسير كالنفقة التي تترك للمثلث لا مقال فيها الغرمان هذا دريس أو هذا وجه من المعقول وجه آخر أنها تعينت بالذبح لأنها نسك وكل نسك سمي لله عز وجل فلا يباع لا للغريم ولا للغير إذن الورصة ماذا يقنع فيها يقتسمها ولا يغوز لهم أن يريعوها لأبي هدين الغرماء هذا وإذا ذبح الورصة أطفية مؤراتهم أو ذبحها ثم مات قبل القسمة فإن الورصة يقتسموها ويكون الاقتشام عند بعض العلماء قسمة نراث حسب الأنصباء الشرعية وعند بعضهم تقسم بالتشاور الاعتبار بنصير كلهم في الجراف الشرعي وعند بعضهم تقسم على حسب ما يقوله كل واحد منهم يعني على حسب السعر لذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا لتوفيق الله تعالى وعنايته من الكلام عن أحكام الأضاحي وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته